وَدَرَجُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالُوا الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ كُنَّا لَكُمْ فَهَلْ فَهَلْ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ لَهُ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَنَئُون عَلَيْنَا أَجْزَعْنَا أَم صَبَرْنَا ما